قَالَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قَالَ الَّذِينَ يَقُولُونَ نَحْنُ أَبْنَاءُ أحذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقوا قل فإما يُعذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن يشاء والأرض وما بينهما وإليه المصير ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لَكُمْ مَّا لَفَتَرْتُ مِنْ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ مُصْصَلٌ لَا يَزُولُ لَكُمْ مَّا لَفَتَرْتُ مِنْ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا أَن تَقُولُوا مَا جاءنا من ولا نذير فقد جاءكم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ فَاقْرَأْ مَا تَتْلُو وَبَشِّرْ وَنَذِرْ الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكرون عمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوك قَالُوا مُسَالِمٌ قَوْمُهُ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا عَمَّ تَمَّ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَكُمْ أَمْدِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وجعلكم ولوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين يَا قَوْمِ ارْفَعُوا الْأَذَى الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَغْتَذُوا عَلَى آلِ فِرْعَوْنَ فَتُمْقِرُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّنَا 117. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها 118. لن ندخلها ايَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّهُمْ دَاخِلُونَ وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا منها فإنا قال رجلان من الذين يفافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون 98-قال رجلان من الذين يفافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا